ويجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلا خرف سوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين وعبد ربك عت تاياتي كاليقين، فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور.